أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات والناشرات أو عرفا فالعاصفات عصفا نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا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 وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء أ فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون